يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ And he said, those who were not afraid, say, yes, Lord, you will be afraid. The world of evil is not afraid of it, the world of evil is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 He ورزق كريم والذين سعوا في and praise for all لهم عذاب His spirit is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 الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب, وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرًا. وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب تبينت الجن أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُحِيطِينَ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خنط وأثل وشيء من سدر قليل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 سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إنا في ذلك لآيات لكل صفار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه, فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين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 ولا تنفع الشفاعه عنده إلا لمن الشفاعة عنده الا لمن اذن له ولا لمن حتى اذا فزع عن قلوبه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 قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم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 خفه للناس بشيرا ونذيرا ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إِن كنتم صادقين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 ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقوم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُطْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْتَادًا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابِ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 شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة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 مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنت قالوا بها تكذبون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفتراك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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة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 من قريب وقالوا آمنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد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 قبل إنهم كانوا في شك مريض.